اللهم محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وتسلم من كثير اما أم بعد هذا درسنا في صفيت الايمان درس الله تعالى ونحن في اواخر كتاب الصيام تعريف الصوم من مخصوص عن مفطرات في زمن مخصوص في شغلات مخصوصة من نيات التعبدي والامتثالة معكم ملازم ماذا تريد باب تحريم صوم يوم التشريح باب العلماء في أيام التشريح ما هي؟ هي ثلاثة أيام بعد النحر او يوماني بعد النعيم والصحيح يوماني بعد النعيم وثبت ذلك على ابن عمر رضي بعلمة بإسناد صحيح ولا يؤلم له مخالف من الصحراء ولا يؤلم له مخالف من الصحراء فيه متشريط أيها الرقوة يوماني بعد, بعد يوم النحي بعد يوم النعيم دارك على الصحيح قال وحدثنا سويب نعم أثر أثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال لكم مصنف ابن نبي شيربان قد مر من البحث قبل ذلك مفوّلة قال وحدثنا سويب ابن يونس وحدثنا هو الشيء الشيء ابن بشير السلمي قال اخبارنا طالب وهو الحداد الامل عن نبيشه الغلبي قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام عك ومن شوال ايام التشريق ايام عك ومن في ايام قبل الشور يوم عيد ويحرم صيامو يحرم صيام يومه وصيام يومين يوم التشرين من لم يجد الهدي من, من كان محرمًا ورضى الذي سبنته وصام في ايام التشريق لا بأس لا بأس معلوم الاصل ايام التشريق لا يوصى لا يصام ينكره صومها يجوز صومها لانها ايام أكل والذي لم يجد الهدي يستدل منها فليصل ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع طيب أيضا بارك الله فيكم لو صام الرجل الثالث عشر وكان من أيام البيض صيام الأيام البيض أو لا من الأيام البيض معنا الثلاث أيام البيض لا بأس على قول ما قال أن يوم التشريك ثلاثة أيام معنى؟ نحن اليوم العاشر هو يوم النهى والحدي عشر يوم التشريك الذي يعتاد أن يصوم ثلاث أيام ببطء يحتاج عشر على مذهب الجماهيم الذين يقولون ان يوم التشريك ثلاث أيام سيقع في الكراهية لأنه سيصوم لكن الجواب على هذا أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً يثبت تبعاً ما لا يثبت لم يصوم هذا اليوم لأنه من أيام تشريك من لأنه من أيام البيض فهنا يجوز معنا؟ وعلى قول ابن أمار والصحيل أن يوم تشريك يوماً بعد العيد فلم يقع في التراعة ولا في النائب معنا؟ فهي كذلك مثلاً؟ فالأيام التشريق لماذا سمعت بالتشريق؟ أنهم كانوا يشرفون اللحمة ويقددونه في هذه الأيام معنا يا إخوان؟ ويرجعون به إلى لحما يابسا يستخدمون ويستعملونه طول العام أيام التشريق أيام أكل وشرب يعني الصوم فيها الصوم العام كمية تشريقا لأن الحجيج كانوا يشغلقون ويقددون من الحم ويغذبون بها إلى بلدانهم وهي يابسة مستعمل طول العام قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشوردين قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليني أخر. وهو أبو بشر عن خالد الحداء لم يكن الحداء وإنما كان الجالش الحدائي أو كان يبثل من قوله وحد نحو كذا وحد نحو كذا وحد نحو كذا قال حددني أبو قلابة عبد الله زيد الجرمي عن أبو المليح عن مويشة متى عهدنا بمويشة في هذا المجلس مويشة وهذا من الأسماء الفريدة في الصحابة. قال خالد فلقيت أبا المريح فسألتهم حدثني لي فذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث مشاهد وزاد فيه وذكر من الله إذن أيام عبد المشروع وذكر من الله لأن التكبير أنكم تعلمون التكبير في العشر يبدأ إلى دخل العشر ويتأكد يوم التاسع هو يوم عرف معنا يتأكد يوم عرف تاشر ويستمر في اليوم العاشر واليوم الحد عشر واليوم الثاني عشر معناه وعلى طل جميل اليوم, اليوم الثالث عشر وأيضاً أهل منا في منا يفرون الله ويكبرونه ويسبحونه ويستغفرونه ويحمدونه الاخر. إلى الآن الحديث أيام التشريف أيام وقتنا شرب وذكر لله في بعض الوايات وذكر الله وبعال وهذه الزيادة لا تصح الطعيم لا تصح قالوا وحدثنا أبو, أبو مكر بن أبي شيء العبس الكوفي صعب المصنف قالوا حدثنا محمد بن السابق قالوا حدثنا يبريب بن بهمان عن أبي الزبير أبو الزبير المكيني محمد بن المسلم بن قدرس عن إمام المكيني. عن ابن كعب بن ملك عن أبيه أو بن ملك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفاه وأوسى إجل الحدثان أيام التشريف فنادى إذن عرفنا ما هي أيام التشريف هو الذي ورد فيه هذا أمر الأمر الثاني لماذا سميت معنا عرفنا أي ضغ الحديث الوالد فيها أيام التشريف أيام وارف الرسول وذكر لله وزيادة وبعد لا وعلمنا حكم الصيام في اساس واصل في ايام التشريق انه يمنع ويكره الا في حالة الوجب الذي لم يجد هاديا وهو متمتع ها بالعمره إلى الحج فلو ما يجد هاديا فذا غير الهادي الصائم وعن في الحج وسبع الايام الى رجع وعليكم السلام ورحمه أيضاً تكلمنا على رجل اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام النبي معنا؟ ففيها الثالث عشر والإشكال عشر. مش في الثالث عشر ليس في عشر وليس في الثالث عشر الإشكال في عشر الثالث عشر قلنا على قول ابن عمر وهو الصحيح أن يام التسرف يومان بعد عيش يومان معه فالله لو أن الرجلات لم يضحك إلا في اليوم الثالث عشر إن شاء الله يطلب مجزئة معنا على قول الجماهير على قول الجماهير لكن الصحيح أن أيام التشريف يومات كمان ثلاثة عن المعمر وصح إسلام الصحيح ولا يعلم له خالف من الصحة والقول قوله فيها طيب, طيب يقول هنا فناد أنه لا يدخل جنة إلا مؤمن صحيح وأيام من أيام أكل وشرب قال وحدثناه عبد بن حميد محمد الكشي قال عدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامرة أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم طهمان بهذا الإسم غير أنه قال فنادي يعني بألف التثير كم حديثة قرأنا لوقت أخباركموني؟ حديث مبيشة وحديث كعبة من يبالي معناه؟ على كل حال حديث الأيام تشريقاني هو أنها وشرب وبكرة حديث متوازن كون أيام تشريق عيد أهل الإسلام وعيدون أهل الإسلام هذا حديث متوازن من الحديث المتوازن معناه؟ باب كراهه صيام يوم الجمعه منفردا لا تخص الجمعه بالصيام ولكن لا بقيامها معنى لا رطن صوم الجمعه فصوم قبلها يوما او بعدها يوما اما الخميس والجمعه وايضا الجمعه الصغرى باب كراهه صيام يوم الجمعه منفردا ولا شك ان الجمعه عيد للمسلمين عليه قد عيد اسلامي يجتمع فيه الناس وهو عيد للمسلمين والوداع سلاميان اظهر قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد الناطق وحدثنا سفيان بن عيين ابن محمد ابن ميمون عن عكرمه قال ناطق الحبيب بن جبيه محمد بن عبد بن جعفر قال سالت قال بن عبد الله وصاحبه الجميل ابو عبد الله أنهى رسول الله صلى الله صيام يوم جمعتي فقال نعم ورب هذا البيت قسر يعني جواز أن الإنسان يقسر من غير أن يقلق معنا لتأكيد الأرض إذا كان متأكيد قال نعم ورب هذا البيت ورب هذا الكحف المبنية نعم يعني فهي <تصفيق> ربطيكي يعني عملك كبتاز مثلا وأوفي الزاعة بنحران فتتتصل أمرا تتكون مثلا في الشهر كل سبور وبعد أصوم تطور وبعد أعوش أنه الجمعي عملك وبعد أصوم تطور فعلي أبوز لي هبتع <تصفيق> اليوم فعلي أبوز لي أن أصوم الفريضا فيأكون لها الشيطان عملك فالصلاة الله اكبر الله اكبر الله الله عبد الله رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت اشوف محمد بن عبد الله بن جعفر جابر سالته جابر فيه ان السالنه كانوا يراعون ويبذعون الى الصحابه في المسائل والنوازل وهكذا سنه اطرم العلم على العالمه اذا اشكل عليه شيء ينسى وهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيب يوم الجمعاتي فقال نعم يعني ايه منفردة منفردة معنا يا اخوان منفردة في التطور فقال نعم ورق بهذا البيت قال لو حدثنا يا محمد بن رافع أن يسابه للقسين قال حدثنا عبدالوزا وعصنا عبدالوزا انا سبحان الله نجدي عبد الملك عبد الحميد بن جبير بن شيبه انه اخبره محمد بن عبد الله بن جعفر انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمثل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو القاسم شيبه قال حدثنا حفص وابي غياث وابو مرويات ومحمد بن قاسم عن الاعمش وسليمان بن عمران ابو محمد الهلالي الأسد الأسد والحرقة لحدثنا يحيا بليحيا التميم الني سابري أبو زكريا والله لا وقال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازن الضريب عن الأعماشي سليمان بن الرارد أعماشي عن أبي صالح وذكوان السلام عن أبي ورأي عبد الرحمن بن صف رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعاتي لا ناهية معنا تجزم الفعل المبارك أحدكم فاعل يوما الجمعاتي اليوم المعروف الذي هو سيد أيام الاسبور إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده قال لو حدثني أبو قريب محمد بن العلي الهندان قال حسين يعني الجوع عن حسين بن فضاين الذي كان أخو نحمد يقول هو شيخ مسلم قلنا ليس بشيخ المسلم وضعت وصلت الرسالة هذا هو كامل هذا هو كامل تحدري هذا حجعه حسين بن فضاين حسين بن فضاين أيها أيها عن زايدة وابن عن هشام لو عرفتم من هشام لاعطيناكم 10 دنانير لا بسم الله هشام على الشام بن حسان القدوسي اذا جاء هشام على ابن سيرين قال له ابن حسان القدوسي قال ابو محمد قال لم يكن سنة جنب الشرمان تعلينا جنب الشرم محمد 1911 أشوف معنا عربتم إن شاء علي بن سيرين وهو إن شاء بن حسان علي بن سيرين وهو محمد بن سيرين أبو بكر عن أبي يورا يرد ومسيرين كان عالما بتأويله كان جريئا في تأويل الرؤى يعني يستجبل في الختوى شفت خيال صور الوراء والكتاب الذي هو منسوب إلى ابن سيرين ومنبوع في تفسير الرؤى لا يصف نسبته لابن سيرين وفيه أمار وأوابط وعجاب وغراء وفيه أمور منكرة هذا الكتاب المطبوع الذي ينسف إلى ابن سيرين قلت صحه دي قال عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم واحد من يوم بعد يوم فصادف هذا اليوم وداخل بهذا الصيام واحد يصوم الثلاثة ايام البيت والصدف يوم الجمعة لا بس على؟ وغير ذلك واحد مثلا صار معرفة وصدف يوم الجمعة لا بس واحد يصوم يوم عشراء وكان يوم عشراء لم يوم جمعة وما صمش التاسع لا بس انه لم يصوم الجمعة لكونها جمعة على؟ طيب ويجعل أن تقول له التواطس لا تتواطس أهلا ومقروف ومحاق طبعاً التنوبات هذه بغضة ليس كل من المسلم إنما هي غليبة أغلما تقول من التنوبات أغلما من المنوهور أو بعض العلماء الشافعي من الشافعية قد يواطط أحدهم على الدرجة ما أفضل فهو لم يقول لك ما هو صيام كراهق اتباعاً بالمدن وقد يكون راجع على أخلاف كبول إما الإمام مسلم صلق الحديثة سرباً ولم يكتب عنواناً ولا أبداً إنما قال كتاب الإمام ويجيب لأحده كتاب الصلاة ويجيب لأحده كتاب الصلاة ويجيب بس بعض العلماء كالإمام نور وغيره إنهمت شفائية وما إلى ذلك أردوا أن يبسطوا علينا نحن فاحيانا بعض الابواب الدرج غير مطابقه للباب القديم اللي كنا باب باب ما انثى تعالى ها وكم تنبا وليقوم ربنا باب الباب الاول ما هو باب تحريم صوم يوم التشريق خلاص طيب والباب الثاني ما هو ذكر صيام يوم النواذ من الليل الثالث ما هو بأول قوله تعال وعلى الذين يوطيقون أو فدية إلى قوله أو القول كمن شاهد منكم الشهر فاليسو وهنا نتكلم هل هو نسخ أو تقييد لإطلاق أو تقصيص العمود ورجع أنه ليس نسخا إنما هو بارك ربي تقييد لمطبق وتقصيص العمود قال أدتنا وعلى الذين وعلى الذين يوطيقون أو فدية معناه على الذين لا يطيقونه لا يقدرون كالشيخه والشيخ امراه عجوز كبيره السن طاعنه معنى رجل كبير السن كان انس ما وكان انس من المعمرين معنى بمن عاش فوق ال100 رجل عامل فانا اجمع الناس aqui ثلاثين مسكين على جفنة فعملوا طعام كثير على الثلاثين يوم الشهر الرمضات أيضا المريض مرض بس من عفنا ولا يستطيع الصيام ويغلب على ظل أنه لا يبرأ من مرضه فلو أطعم يدخل تحت هذا الحامل التي تفطي أيضا لا تطيب المرضع الذي تفضل لسبب الرضاة كذلك لا تضل داخلها تحتها فيه. ففي حق الحامل المتصر الفيديا والإطهار لا الكبرى فقال عددنا قتيبة بن سعيد فقال عددنا فكر يعني من المضار عن عمر بن الحارف عن كوكير عن يزيد مولى سلم طبعا كان الصيام في الأول كان هناك تخيير فيه ايه؟ فيه فرضي تصير مرض بمراحل معنا يا إخوة؟ فكان هناك تخيير إذا استطاع أن يصوم صار إذا لم يستطع أن يصوم أطعم وعلى الذين يطيقون في بياتهم في حق هؤلاء وكان الوادي ها؟ والفرق في حقين واستثنية الصور التي ذكرت لكم الشيخ والشيطة؟ المريض مرضا مزمنا اا او الحامل والنقط الحامل والنقط الذي يبدا من امم والذي ينتهي كده في تفصيل على في تفصيل شيء نقول هل هو محتاج ان يشتغل في هذا الشهر هذه نقطه مهمه جدا عندك الضمائر جزاك الله خيرا شهر رمضان معارف الشغل واقدم واطرح ومش عارف الطريقه وتقديمه ومش عارف ايه ها ولما يجي رمضان يبقى ثلاث اسابيع ولما يجي عيد الفطر الاضحى ان شاء الله ثلاث اسابيع اضربوا ثلاث اسابيع اذا الشهر ونصف النبي تخلي الاجازه دي في رمضان خلي الاجازه في رمضان يا في العام الثاني انما احنا في رمضان معانا عن نسمانه الشاكورش والغير انت عادت ماذا؟ عاد ثم غاليون شهر مني اشياء من الجنائية مرحبين في الليل ضيع سلطة الراحة وما خشعش سلطة وما بتاعش المصحب وما خرقش وضيع شهر العبادة وغير ذو القدر هلين مشكلة هنمكلم بهذا؟ شهر مبالد اشهر العبادة محتاج تخلي وتطرق وتجرب طمع جلال اسابيعهم دل... احنا جاعدين على المقايرات والأرصتن ثلاث اشهر بيسموه معلب بركين بركين كده مصنع طميطه بركين وفيين البركين يعني الحاجات اللي بعد كده في السنه دي بقى عشان مهمه الكهربا رابط الحر بيحطوا الماره وكهربا الضبطه نبه عليك الترابيه يعني هي بسرعه عشان لو راح اشتغل يعني هو بينام بالنهار ما عليك يا شيخ تكرم طب دخل رمضان خلاص قلت مش ايه مش هنموت من الجوع على... منه... من... ده والارباحه تيجي والله يبارك انا قلت لي 6 و3 اسابيع رمضان من ايه ان لك دلوقتي ها يسموها الوقفه لك خلال اسابيع وبعضهم بياخد شهر بعضهم بيقولوا اسبوعين صحيح. صحيح. صح؟ طب لما يجي عيد الاضحى برضه بياخدوا زيها اظن ده مش عارف ايه السبب السؤال الكلام يعني انا بكر لان انت انت انت انت لا السؤال فيه أجيلك أجيلك أجيلك لا السؤال كان باطح تقول ايه في اصحاب مهن اه المهن بالك المرضي في تفصيل انا اصور لك الموضوع هجيب لك صبر الله الان صاحب الفرن في الفرن اللي في المنجم اللي مش عارفين ممكن اشغال فعلا قاسيه انا اعرف واحد فلواد منذ 35 سنه اعرفه وما يدخل إلى العشب الأواخر أو يدخل رمضان يقفل ويعتقل في مسجد الدعوة أخر المتاحب الشموك بالله إن شاء الله محلل حيثهم بالخناة يدخل الفور لا أستطيع اشتغل لا أمت من ولا أحياله تشغلها أعلم ولا بدن تقفل وإن أخل نسمع بعض الدعوة أول شيء يرى عندما يدخل شهر رمضان أنا فرران ممكن أشتغل في ممين متن ممكن؟ يعني أبعد وعلى كل حال لو اضطر اضطر اضطر يصبح ناوياً الصيام وإن عجز في وسط نار هذا إذا كان مطرم إذا كان مطرم فيصبح ناوياً الصيام ويمسك وفي وسط لو عجز عن إكمال كل يوم يوم كل يوم يوم يعمل له نية وإختارة واضح يا شيخ مش باين ولا خلاص باخد المضار طبعا احنا كنا على كثير من الخرابين من اول الزمن الاول الله اكبر اجد الخب النهار وما تاكلش الشغل ال 16 دي حاجه اصل شغل على الشط وانا تعبان وشعرك وهو ايضا انا اظن ان الشيء هذا الضارب الامني نادر نادر نادر حضرتك كانت مجاهره ها مجاهره في في معنه هو قادر ان يعاني من صوره دلوقت وجد ضره يلا كده يعني خد الامر يعني, آه. يعني حسب ما كنا مره زبال يعني كان الدواء كده ايه تام كان حتى الظلم يقول لي الحق حضرتك بتقول لي ده الواد ايه اذا عدست الدكتور قال كان رجل عنده विचार بيقول لي بيسلعني مشغول مشغول مشغل في صلح محله ما يمكن ما يشمشي. ده ده وقت الله هو لا لا اليوم الحمد لله الناس تعلموا اكتر واكتر السنه افتتحوا اصبح الساير يركب الدليل هات الدليل ها ما اليوم غير الامر الحمد لله اللهم صل طيب قال حدثنا قتيبه بن قال حدثنا بكر يعني ابن مضرب عن عمر بن حارث وهو عن مكير عن يزيد مولى سلمى عن سلمى بن اكوى رضي الله عنه قال لما نزلتها بالآية على الذين يطيقوا نوع فدية طعام مسكين كان من أراد يطيق ويفتني هذا في الأول ها حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخ الصلاة ليس النسخ إنما هو التقييد والتخصيص لعموم الآية برك الله أو نسخ بعضها وباقيها محكم وباقيها ايه وبقيها فقط اما النسخ المطلق الكل من الايه سكن نعم اشتق يعني ايه لا طيب الناسخ ستمسخ الايه كلها ممكن كلها انما بقي معنا بركه لطفك الذي نسخ فقط هو التخير مرحله ثانيه من فضائل الصيام التخير كانه البدايه من, من استطاع ان يصوم صام ومن استطاع يوطئ اليوم إذا قال حدثني عمر بن سواد العامر قال أخبرنا عبد الله بن أهد أبو محمد المصري قال أخبرنا عمر بن الحاد عن بكير بن الأشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوة عن سلمة بن الأكوة على ضلعانهم أنه قال كنا في رمضان على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صاماء ومن شاء افطراء فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية إذن في هذه المرحلة وهذه الصورة هذا منسوح وليس في إطعام إنما الواجب الصوم وبقي الأمر في الافتداء في الصورة التي ذكرنا باب فضائي رمضان في شعبان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس المصري قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة قال سكانك عائشة رضيه عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه في شعبنا الشغل أي من أجل الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتبالها الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحمضري فأخبرنا وقلنا دائما أو غالبا إسحاق منازمة له أخبرنا زي يقول حدثنا إلا قليلا ونادرا قال أخبرنا بشر إذا أردت أن تعرف إصحاق ابن إبراهيم الحمدلي فانظر ماذا بعده هل قال أخبرنا أو قال حدثنا هناك إصحاق ابن إبراهيم أخر كثير يشتبه معه في الاسم واسم الأجل قال أخبرنا بشر ابن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بيلان قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسمان غير انه طال وذلك لمكان وقالت شو الله صلى الله عليه وسلم معلوم ان المراه لا تصوم وزوجها شاهد الا باذنه لو احتاجت من شيء فلنكن صائمه فتاخذ الاب فكانت راضي معها من حسن تبعله ومن حسن عشوقه عندما تقضي في شغل شهر قبل مجيء رمضان قال حدثني محمد بن رافع النيسهوري القشير قال حددنا عبد الرزاق ابن همم إيه الصمعان أبو بكر في تشيع يسير معناه أبوه وعبد الرزاق الصمعان ارتحل الناس إلي رحلة عظيم حتى قال بعضهم مرتحل الناس بعد رسول الله مثلما ارتحلوا إلى عبد الرزاق الصمعان في الصمعاء ارتحل إليه يحيى بن معين ارتحل إليه أحمد بن حمد الألما ارتحل إليه أعيان والمشاهير معنا يا وما نعلم رحلة بعد عبد الرزاق إلى بلاد اليمن كما ارتحل الناس إلى الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هابي الوادعي رحمه الله تعالى قد ارتحل من كل حجبين وصورين ومن كل سطاع أسطاع الأرض ومن كل بقاع الدنيا ومن أطرافها من أمريكا تجد طلالة من بلسكا تجد طلالة من فرنسا تجد من بلاد حرامين ونجد تجد من بلاد إمارات من عمال من قطر بلاد مصر بلاد سودان من بلاد ليراق من بلاد لغستان من بلاد أجمشت كنت إذا أردت تنظر في طلاب الشيخ لا تجد يعني إلا طبابا من جميع جوان من الصومار من أثيوبيا من نيجيريا من موريتانيا حكمة شكلة من المغرب حكمة شكلة بلد ديبيا بلد جزائر بلد كونس بلد مغرب بلد كلا بلد كلا تجدهم جميعا عند الشيخ أبي عبد الرحمن وكان يعتبر الجميع مثل أبنائي لأنه لم يكن له أبناء لما رزق للمنات ولم يرزق لأبناء تقول أنه أبناء كثير أبناء كثير من كل الأفطار من كل الأمصار وكان يخضى كبيرا واحدا من القبيلة اشتد على واحد من الطلاب كان يخضى الغضر الشديد أنا يفعل فرحمة الله عليك ففعلا كانوا يعتبرونه كما أفضل وكان أحسن ما يحب الإخوة المصريين الإخوة المصري الطلاب المصريين أحبهم لأنهم أهل جد ونشاط وبحث وذكاء وما إلى ذلك وكانوا شديعهم كثيرا ولذلك تخرج بتاعت يدين إلى المصريين من الكذب الشيخ الصلاة من العبد الله على شيخ نبي عبد الرحمن ورحمة الله على عبد الرزاف صاحب الرحلة اشتحنا إلى عبد الرزافي ألوان إمام أحمد إمام الدنيا إمام أهل السنة فاطل. والعيشة في صناعة في تلك الأيام الشديدة لا عندهم حنفيات وثلجات ترح تأخذ الماء من البر تصور انت كدها صبتك جنالة في الليل في تلك الأيام مفيش حنفية ولا في جنن ماء ولا في كذا ولا في التنكي خزان ولا عجل ولا اضغط الزرار يأتي لكما بالمطور مفيس يروح طرل الفاجر يمشي مسار يخرج غير الصور صنعاء يعني صنعاء صور هما اليوم صور اليوم بقية الصور الى اليوم ويخرج يعني هي التمس الماء من القائم البيئة ويشتريه بكذا أو كذا لكي يتسل أو يتغذر في الحقيقة أن أولئي العلماء صبروا يا رحمة الله عليكم الرزاق أبو بكر عفض الرزاق من ايه؟ أه. لما ابن, ابن نافع الصنعاني علي ولد قال اخبارنا ابن جرير وبعدين كده تنسوا الاحاديث اللي فيها الايمان يماني والحكم يمانيه والقيامه يماني على وجاءكم اليمن ارهق قلوبا وعليا وافيده ها النبي عليه الصلاه والسلام بالمصافحه من رجب الحنبلي رحمه الله يقول يعني لازالت اليمن كل فتره تخرج لنا فحلة من فحول آل العلم من فكل علم فأخذ العدد منهم عبد الرزاق منهم معمر منهم فلان فوجدتهم هذا فعلا كلام يقيني ويقول فيهم يعني فهم وحكم وعقل استنباطل من الأحاديث استنباطل من الله يعني مثلا ابن الوزير الصمعاني هذا إمام كبير كان في زمن ابن تأمين وجاء ابن الأمير الصبعاني صاحب سبل السلام وجاء الشوكاني صاحب ابن الأوطار وجاء الإمام مقبلي أفي أي ما أخرون يعني ما بين الشوكاني والشيخ مقبلي جماعة والمعلمي أيضا وجاء في الأخير يا شيخ مقبلي على طراز الشيخ مقبلي فأنا مفضل دائمين إن شاء الله طيب أقول حددنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال حددني يحيى بن سعيد يهالة الإسلام قال فظلنت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يحيى يقوله يحيى بن سعيد أنصر وليل يقوله قال ومحمد... حددنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الله قبل الزمن. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قطر قال حدثنا عمر النظر قال حدثنا سفيان قد كلاهما عن يحيا بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال العدني المكي قال حدثني عبد عزيز بن محمد دلول عن يزيد بن عبد الله بن الهاب عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ما قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تخضيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الشعبان يعني تفطر بعضر من حيض معنا يقول. طيب كم بابا قرانا الاول رفع في صوم علينا تمام ها ثاني رفع في امنع امنع الصوم حساب ها الصوم يوم الجمعه آه. يوم الجمعه صيام يوم الجمعه الذي عن صيام يوم الجمعه فكره الناس راج ناس كطول فكرهها <تصفيق> اه جميل ها باب قضاء رمضان طب انا سالكم الان على من يجب صيام شهر رمضان ها البالغ العاقل ها المسلم المقيم القادر الصحيح فاهم ولا يضاف حق المرض الذي يكون ايضا ولا المكثه عليه طيب ها عندنا ثاني المسلم البالغ العاقل المقيم المسافر يجوز ان يقضي رؤصه ايه الصفر طيب المقيم الصحيح ها وكمان وإضافه حكم امرت ان تكون سالمه من الحيض والنفاس ده وقت رمضان في شعبان انتهينا من الصحيح طيب الباب ده اللي باب قضاء الصيام على المجذبي طيب الميت هذا بارك ربكم كان مريضا وإيه؟ وعوفيا وعوفيا وفات رشايد من رمضان قد أفضله بسبب مرضي. وقد عوفيا نعم هنا على وليه ها أن يصوم إلى طيب عليه الصيام نذر عليه الصيام نذر كذلك أماك ولكن يوفي به يقوم عن وليه يعني أخوان الصيام الواجب الصيام الواجب على الميت يقوم به الوليه طيب يفرض أنه مرض وأفضل من المضار وتواصل المرض بالموت ليس عليه فعن ولا قضاء ولا على وليه فعن ولا قضاء لأن الله سبحانه وتعالى قال فعجدة من أيام أخر فلابدأت عليه أيام أخر في العافية والصحة المعافاه والبر معناه انما تواصل مرضه بالموت فليس على الشكل ليس على الشكل باب قضاء الصيام عن الميت قال لو حدثني هارون الكسائي طبعا عايزين احنا نذكر في هذا الموضوع في هذا الموضوع ما هي الاعمال التي ينتفع بها الميت من عمل الحي ما هي الاعمال التي يصل ثوابها إلى الميت من اعمال الحي الصوم له معنى نص بس تاتي بيه لحد ايه علامه الصيام معنى فيه ايه نص العمره والحج فيه معنى نص صح ها, الصدق. ها الدعاء والذين جاءوا من بعدك يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم الدعاء يصل الاستغفار يصل على الاخوان ها؟ هل ليس فيها اداب؟ عارف؟ الصلاه رسول ليس و... يوحد عن واحد ازاي بقى؟ يبقى، ليس, ليس فيها اداب، يعني توحيد ما عن انت هو يعتمد. لكن هل التوحيد فيه انابه؟ لا. الصلاه مرهون حق قراءه القران ليس بها الجميل ثواب قراءه القران ليس بها الجميل تحويل ثواب قراءه القران ليس بها ليس في دنيانا واحد يقول لك انا اقرا المصحف واحيل ثواب قراءه المصحف لوالدي لعمي لخالي ها ليس في هذا بعينه الجميل مرهون احنا عندنا ايه, ايه, ايه اذا ولا بيصاحب <تصفيق> عليه جميل طيب ها ايه كمان, ها ايه كمان؟ علم انتفع تمام غير هذا ليس فيه دليل فلا نقول انه يصل على الحج ها لا يستطيع في حياتين ايوه له شروط له شروط ولو شروط ولو كان مهملا قادر وعنده المال وفرط فهنا لا يمتعون إنما هذا محمول على صاحب العظم صاحب العظم الذي لم يحج وبطير حجه في ذمته دين له فدين الله حق أن يقضى وظهد مش كل واحد يكون عنده المال وأنا مش حج أنا موت أنا مفرد لن أحج وعند المال يتلفل ما شاء الله يقل منه حتى يموت وينفق على أهلي حتى يموته ما ذلك لم يحج هذا لا يدخل فيها من في باب الجنابه والتطير فيها شيء ثاني بطيء الله كرمه غير الادار والتطير لا يستقيم اها يعني, آه. يعني شروط شروط او, أه أو, أو. من اوليائه واما احد غريب على الرجل بتقي ايوه صرفه باليريه معنى إيه؟, ايه المعنى؟ صدق الجارية كميناء المسجد كشراء المصاحب معنى بارد الأطفال حفر دئرين هو عمله قبل اليهود ايه قبل اليهود او ولده عمله بعد لان الولد في الحديث الولد من كسب أبيه الولد هده؟ ماشه هو قيد عبد الدعاء جميل ما احتضم على هذا الحديث الأخر. الولد من كسب ايه الابن من كسب امه يعني, يعني حاجة. حاجه بقى يعمل له ايه يا رب احنا كنا سكرين لا ليس في نص ليس في النهايه ليه بقى يقول لماذا لماذا عن الغيبيات لا يصح فيها القياس معنا واخرجنا الابن لابيه دون الاشياء الاخرى دون الاشخاص الاخرين مع الاشخاص الاخرين بالنص معنا؟ نحن معنا الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ الأمر الآية العظيمة وَقَلْ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا لَمَسَعْلِ ففي الأحاديث أن الولد من سعي آيه فهي استثناء في الحديث في استثناء للآية في استثناء وتقصيص في الآية وأن آيه وأن أهل الله أن الإبن, الإبن من سعي أمين ابن من سعي دائت أمين ففي الآية في الحديث الثاني فمسألة الإبن للأبي او ولد الوالد لها صوره خاصه حطوها نصوصه اخلافهم يجي واحد يصلي على واحد ما شاء الله وايضا مفيش في السنه ان يصلي لابي يكون واترك صلاه وروح الاب يعوض عليه ويجبر عله مفيش حد او الاب الاب مشرك مش موحد يروح الابن يجبر عليه لو كان هذا ينفع لنفع ابو ابراهيم الخليل هذا قام الخليل عليه السلام بهذا جاء امين طبعا نصوص على عيض طبعا المساله دي استقصى فيها يعني اطاله فائضه عجيبه جدا ما بنتتصورها الامام القلقي في كتاب الواحد يعني قرابه 50 صفحه وهو بيشتغل في البحث ده لأن من الناس من الفرق المنتزه يقولون ما في شيء يصل المجد من سعي حي ابدا شوف ازاي المنتزه يقولوا ما في شيء يصل ايه الميّق من سعي الحي ولا يتفع الميّق من سعي الحي ومدنك. وفي مذهب يقول إنما يصل الميّق من عمل الحي ما يكون إيه عبادة, مالية. عبادة مالية عبادة مالية ولو كانت عبادة بدلية ومالية فلا تصل ومن المنطقة الوسع كل شيء يصل أصحاب المذاهب كل شيء يصل كل مدى الصحيح مدى الإمام الشاهدين أن ما جاء فيه نص هو الذي يصبح الذي ينفع المين وما ليس في نص نبقى فيه على قصر لأن هذه أمور غيبية لا يكون فيها القياس لا يدخل فيها إيه؟ القياس في الأمور الغيبية إنت عندك الآلة أنصبت عن الزكوات أنتخلش فيها القياس المقدرة في الإيم الكذا في الألم كذا في البطر كذا أنصبت تخلش فيها القياس اذا زي الانصبعه تخش بقى مثلا الكفارات كفاره الذهب كفاره القتل خطا كفاره اليمين كفاره كذا كف ما تخش غير القياس معنى ففي أشياء في ابواب الفقه لا يدخل فيها القياس كذلك امور غيبيه دي يدخل فيها القياس محتاج ان محتاج انت بقى الى ايه الى نص يعوزك الامر بيه الى نص وانت بت فيها بقول لا من النص فالأصل البقاء على الأصل الذي فيه النص والتصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أو من كتاب الله عز وجل وما بطي ما لم نعرف فيه شيئا أبقيناه على الأصل أنه أمور غيبية لا ندري فنقول ينفع الميت ما جاء به بس من هو إيه قضاء الصوم قضاء إيه الصوم من هو قال لا الصوم هذا المراد به صيام الندري فقط صيام ايه؟ النذر فقط وهذا ماذا بعيشة راضي الله عنها؟ ماذا بعيشة راضي الله عنها؟ وهذا فهمها البعض الحديث التي بين أيدينا كما سأل لكن الصحيح كل صيام واجب واجب على هذا الميل ولم يقضل على الوفاء به والقيام به يكون به وليه يكون به وليه أسف أدنون؟ يلا أدنوا أدنون مكوية مزيد. للقدام الله اكبر الله اكبر من الفواش من قال لا ينتفع الميت من سعي الحي لشيء معناه وأنكر كل شيء هذا لا دعاء ولا استغفار ولا حد ولا عمر ولا صدقة ولا عدق ولا كذا ولا كذا طيب ومن الناس من فتح الباب على مصر حي شوف طائب هنا هذا طرف وهذا هذا طرف ومن الناس من قال إنما ينتفع في الأعمال التي عبادات وطروبات مالية خطر. ومن الناس من قال لا إنما بما جاء به فيه نص وهذا أقرب المباهي والأقوال والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى لو رجعتم إلى تفسير كثير عند الآية ذكر مدى الإمام الشفعي خلاصته هذا الذي ذكرتم لكم الله ما هو قبال الصيام عن المهيد ولا حددنا أرون بن سعيد الأيل وأيلة هي بيت المقدس وأحمد بن عيسى <تصفيق> قال عبد الضيره أبو محمد الفقير المصري قال أخبرنا عمر بن الحاد وهو كبير القراء المصري في الزمان عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة أحد الفقهاء من يحفظ البقاء السبعة إذا طيل في, في العلم سبعة أفكر ويتم على ليست في خارج أقول لهم الله عروة قاسم سعيد أم مكر سليمان خارج هذا عروة من الزباية معنا إخوة الملقب بالصابر المحتسبة قطعت رجله بسبب الآكلة وفي نفس اليوم دعا سب الدواء ولده فما في نفس الوضع مصيبة بمصيبة أنا يا أخوات فقال اللهم إن كنت ابتليت فقد أعطيت وإن كنت أخذت فقد أعطيت كان لي بالعضاء أربعة فأخذت واحدا وبقي لي ثلاثة وكان لي من الأولاد ستة فأخذت واحدا فبقي خمسة شو إزاي فلقب بالصبر إيه المحتسين يوم واحد يصيب بمصيبته سبحان الله وفضعت رجل ولم يأعني يرضى ويوافق أن يأخذ دواء يذهب عقب وخدر إنما قال اتظروا إذا يدخلوا في الصلاة فاقطعوا وورج فيه معاك الله على جلابك وعلى تحمل وعلى يقيم عند هؤلاء رضي الله عنه عروته ابن الزبير ابن العوام خدته ايه عائشة رضي الله عنه اهم المؤمنين عن الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام هذا ايه عام. عام عام عام صام عنده ايه وليه يوم. قالوا حددنا سيسات في بعض الرواد ان عائشة لطلعنا خلق انما المراد بقال ايه صيام النبل صيام النبل لكن الصوارض أن الأمر عمر منها فحدثنا إصحاق بن إبراهيم ها الحنضري ولا غيره ما في إصحاق بن إبراهيم الكوسط في إصحاق ثالث في ثالث. عرفنا أنه من الحنضري شيخ بخاري الذي أشر على الإمام بخاري ايه بتأليف الصحيح معنى يقول فرعه شيخ المسلم لكن قد يكون شيخ المسلم والشيخ المخاري وأشر على البخاري قال له ألف للصحيح فجمع كتاب الصحيح المسمد الذي هو أصح كتاب بعد الكتاب الله بعد القرآن قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمس من أعمس؟ سليمان بن مهران أبو محمد أسد الكهن كان رحمه الله يقول لو كنت يعني لو للحديث لو كنت في البقارين كفر لو للحديث لو كنت أنا من البقارين البياعين ها اللي كنت احترف ولولا الحديث ما تضررني الناس لان كان اعمش وكان دميم الخلق ممكن لولا الحديث ما ما عليه العلماء والمشايخ كان شعبه يجي عند اعمش كان يجيني عند اعمش يسمع منه وكان الاعمش يطردهم احيانا يقول تسمع مني شيء اليوم وكان يرجع الكلب على الباب من اجل ايه يربحهم لانه طبعا لو فتح لهم الباب كل شويه داخل عليهم محدثين 10 ولا 20 البنت يا ترى ولا ما يسع وكان يتضجر بكثرة هؤلاء وربما طرد هؤلاء وهم يمسكون في يشغلون في شد لا لازم نحدثنا اليوم احنا ما نستغلاش عندك انت شيخنا وانت حبيبنا وانت كذا وانت كذا نمشي ونقول واحد اليوم مش بنصره رحم السلام عليكم الله كان الحمد لله لكم عيبك سكن الله خير خلاص خلاص أقمت, أقمت علينا الفجة وقمنا عليك الفجة الحمد لله خلاص إنما الأعمش لا يعملون كذب ينبحهم مع ذلك أما بس كنت ومن أجل هذا وصلنا الحديث وصلنا الحديث ايه؟ كمل الأعمش من تلانين ومع ذلك ما يقع في نفس شربة شيء قلت الأعمش مرة ده مرة خبطني، ده مرة أتكلم عليها، ده مرة شاكسني، مرة أتكلم عليها بالكلام يقول حدثاً الأعمش وهو المصحف هو المصحف أعلى شيء أعلى شيء. المصحف لا يجب أرض ولا يقص أرض يقول حدثاً الأعمش شريخي وهو المصحف هذا الشوكة ده حاجتنا المؤمنين في هذا يعني سبحان الله غاية في الأدب مع المعلم، مع الشيخ، مع المحدث سبحان الله وهذا في الحديثة أدب المفتوض لهم إلا خليل إنها لله من جلال يقول حدثة للأعش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ضربا وعجوان وكان سعيد ايه؟ مجابة دعو مجابة دعو كان عنده ديك وديك, وديك يعمله صحيب هذا المنبع معدله لأحمول ولا سمسم دي ولا ممكن ولا حاز رز من دايك الله عز وجل ده في اليابان ولا في تايوان على فون ففي ذات مره الديك لم يصح ولما لم يصح ما عرفش يقوم ليه نام وعامل قيام الليل على تنبيه دي. فلما طلع الفجر والنهار زعل في نفسه غضب عشان ما قمش الليل بي كمان ازاي احنا ما بيدخدنا قيام ليل كده عشرة يقول شعورنا يقولنا احنا بيكون يوم. سبحان الله سبحان الله يعني ابو ازحاق السابعي كان ماشي كده ابوه بيبكي شايفه كبير محدف اماء وبعدين ابو بكر ابن عشعلو كان تبكي ليل قال له لانه كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عموة بالبقرة وآل عموة لابد الإسناد الصحيح عندما حماله فدراني أبك شوفوا ألم ما سعيد وجبير وضعت عليه الليلة لسبب من ما صحش فقال ما له أسكت الله صوته ألتقى الله صوته فما سمع له صوت بعد ذلك كان مجدعه فقالت أمه يا بني لا تدعو على أحد بعد. لكنه دعا على من؟ على الحجات فبقي بعده اسبوعين فمان قال الله لنصليط على أحد بعد قال عن سعيد الجبير سعيد الجبير تلمين حميم ملازم لابن عباس من مدرسة ابن عباس الله من من تحت يدعي عبد ابن عباس سعيد الجبير وكان ملازما قال عن ابن عباسا وضل عنهما أن مراتا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي باتت عليها صوم أو صوم شهر طيب طبعا صوم شهر يا ترى هل هو قطاعنا لمرة هل هو نادر أهو كذا أهو كذا أهو كفرة لا أعلم فقال أرأيت لو كان عليها ديل أكنت تقضيناه قالتنا عنه شوفوا القياس بعد هذا دليل من قليلة القياس في حصول الفقه نعم قالت نعم قال فتيل الله قال فتيل الله حقه ايه بالقضاء قال وحددنا احمد بن عمر بن وكيعي قال حددنا وسيد بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسر بن عن سعيد بن جبير متى عهدونا سعيد بن جبير ها؟ قبل سعيد الليلة هارم على الإسلام إسناد الإسلام عن ابن عبا زباط العنومة قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي ماتت علي صوم شهر أفأخضيني عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت طيب إن كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله حق وإيه أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة ابن كهيل جميعا ونحل جلوسه حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس وأيضا مجاهد من تلاميذ عبد الله بن عباس ومن مدرسة المكية بالتفسير قال وحدثنا ابو سعيد الأشد قال حدثنا ابو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة ابن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطيء عن سعيد بن جبيع ومجاهد وعطاء عن عباس وضطط عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قال وحتفظ يسحاكم المنصور والكوسد وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكرياء بن عدي قال عبد حتى تني زكرياء بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن زيد من أبي وليس قال حدث الحق ابن عتيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نبر أفأصم عنها قال أرأيتي لو كان على أمك دين فقضيت فقضي. أكان يؤتي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك قال حدثنا عليه بن حجر استعلمت قال حدثنا عليه بن مسهد أبو الحسن عن عبد الله بن عن عبد الله بن قريد عن أبيه رضي الله عنه قال بيناءنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجبك وجب أجرك يعني انضي في عفقتي وايضا في هذه العباده ورضى الطايف وردها عليك الميراث لو رجعت عليك يرجع عليك بالميراث لا بس لا بس. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر اف اصوم قال صومي عنها قالت انها لم تحج خط اف احج عنها قال حجي عنها قال حتى تناول بكر بن ابي شيبه وعلى حدثنا عبد الله بن نمير. عن عبد الله ابن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضاً الله عنه قال كنت جالساً عند النبي عليه الصلا والسلام في مثل حديث ابن مسل ويرى أنه قال صوم شهريني قال وحددنا عبد ابن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وهو سفيان ابن سعيد ابن مصرب الثوري عن عبد الله ابن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضاً الله عنه قال جاءت امرأة من النبي عليه الصلاة والسلام فذكر بمثله وقال صوم شهر قال وحدثني إصحاق المنصور قال أخبرنا عويل الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسنام وقال صوم شهرين قال وحدثنا ابن أبي خلق قال حدثنا إصحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء البكين عن سليمان ابن أغيدة عن أبي رضي الله عنه قال أتت مرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديثهم وقال صوم شهر جالي هذا إن شاء الله البردن في الصائب يدعى لطعام فليقول إني صائب والأبوال الأخرى بإذن الله سبحانه الله وبرحمدك شهد الله إلهتان أستغفلك وأكوب إليك